قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله <تصفيق> استووا اقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم السد الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أ و به أ ذ ى من ر أ س ه ففديه من صيام أ و ص د ق ة أ و نسك ف إ ذ ا أ م ن ت م فمن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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب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 فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم, واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن ا ل ض ا ل 「今日は私のことでー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 ف إ ذ ا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آ ب ا ء ك م أ و أ ش د ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في ا ل آ خ ر ة من خلاق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 واتقوا الله واعلموا انكم إ ل ي ه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ